ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 ذالك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن بِهِ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد یدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشير إن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 من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب إلى السماء فاليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فالينظر هل يذهب نكيده ما يغيض وكذلك أنزلناه آيات بينت وأن الله يهدي وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا